رَأَن الله يُولدُ الليلى ف هاار وَيد هاارَ في, النهار النهار في الليْ وَوسَخخَر الشَّمسَ القم أ تَأ الل يولد الليلى ف إهار وَيولد إهار في, في اللي وَوتَخخَ الشمسَو القمر وَوسَخخََ الشَّمسَوَ القَمَرَ كلُ ج إلَ أَجَلم مسَمَّ وَأَن الله بِمَا تَّلونَ خَبير وَشَ الش شَ قَ